الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا ودره عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم يا اهل تونس اخوه واخوات انا ادري انني بيني الى شعب عظيم بيني الى شعب له تاريخ وله امجاده التي يعني يفتخر بها أنا أدلي أنني أمام أحفاد رقبة ابن نافع، أمام أحفاد الإمام سحنون شيخ المالكية، أمام أحفاد الطارق بن عاشور، الإمام من علماء المفسرين. أنا أعلم أنني أحب شعب غير عاد، فأسر الله يحفظ دمياهنا دوماً، وأسر الله أن يجعلكم امتداداً لمجد الساداتين من أجداد، وأسر الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلنا وعيالكم مباركيين أينما كنا. آه... أن كان يوما جالسا في مسجده فكان هناك امراه تاتي وتدخل الى المسجد وتقوم المسجد تقوم المسجد يعني تنظف المسجد اذا المسجد فيه مثلا صواغ واقع على الارضيه بس تحمل فيه شيء يعني من الاشياء التي تقع من الناس تحملها تنظف المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل مره يراها كل يوم او يومه ففقدها النبي عليه الصلاه والسلام بعد وقت فسال اصحابها قال أن الأمه السوداء التي كانت تقوم المسجد قالوا يا رسول الله ما ت قهر ما ت أفرأك أنتم آدم تموني كيف تموت المرأة وأنا ما أدري. بعدين يا جماعة أنا إمام المسجد يعني كيف صلّيتم عليها أنا الإمام صليتكم صلوات الخمس ماذا صلّيتم عليها أفرأك أنتم آدم تموني قالوا يا رسول الله ما ت بليل فكرهن أن نقرك المرأة ماتت بليل وصعبا نقضك في آخر الليل صلى الله صل عليه وصحبه قمنا بالواجب غسلناه وكفناه وصلينا عليه وذفناه ما نستطيع ننتظر حتى الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا دلوني على قبرها دلوني على قبرها فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرها ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وصل عليها وهي في داخل قبرها ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها لما شيخه للاسلام ما كانت تستطيع ان تجاهد فما جاهدت ما كان عندها اموال تستطيع انها تبني بها مسجدا ما كانت هذه المراه عندها علم شرعي فتاتي وتلقي محاضرات ما كانت المراه افضل القران وتعلم الناس القران الا ما المراه تستطيع ان تفعل شيئا واحدا وهو ان تاتي وتكنس المسجد فعلت الذي تستطيعه للاسلام انا اقول لابنائي وبناتي وانا ترى والله أحب لكم وأحب لأهل تونس. يعني أنا أحب أهل تونس بارشا بارشا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أقول كل واحد يسأل نفسه أنا ماذا قدمت الإسلام ماذا قدمت ديني يا جماعة ترى نرفق الله تعالى إلى دين هو أقوى وأسرع الأديان تشعر اليوم. أنا كنت قبل فترة في ألمانيا. ف أثناء إلقاء المحاضرة دخل رجل إلى المسجد ودخل الصهوف ثم جاء وجلس على في الصف الاول انهيت المحاضره طلبت الاسئله كنا في رمضان العصر فلما ضقي على دار المغرب تقريبا 5 دقائق قلت لهم اشكركم يلا الان وقت الافطار ان اللي يذهب الى بيته او يقدر للمسجد فرفع هذا الرجل يده فقلت لا اسف ما نستطيع ان نستقبل سؤالك بعد الصلاه تسقبل سؤالك قال انا ما عندي سؤال قلت اذا ماذا تريد قال انا جيت ابحث عن الاسلام كوت يا مرحبا والله لو تمؤجل الافطار مستطعه بالليل تعال اجلس واجلس قلت ما هي دي اردت اقارنك بس هي انا ابحث عن الاسلام الشاهد ان الرجل بعد حوار قليل دخل في الاسلام ثم قام واحد ثاني حاضر معنا المحاضره ودخل فارسل ايدينا الاخوات بالدور الثالث صاروا عندنا اربع نساء بيسلمن وجاءوا ودخلوا في الاسلام فتعجبت قلت للداعي اللي معي قلت يا اخي غريب يعني سته يسلمون في يوم واحد قال لي شيخ هذا عاد قلت كيف فدخل الانترنت وفتح الصفحه الحكوميه الخاصه بالدوله نفسها واذا الدوله يا جماعه في احصائياتها الرسميه تقول انهم في خلال عام 2006 و7 و8 و9 و10 انا كنت احدهم 11 في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الاسلام هي والله في كل ساعتين، فأنا تعجبت، قلت عجيب كذا، قاني يا شيخ أنا أقول إن العدد أكبر من ذلك، ليس في كل ساعتين، بل أنا أقسم أن العدد في اليوم ليس أكثر عشرة شخصاً فيكون كل ساعتين، أنا أقسم يومياً ثلاثين يسلمون, يسلمون، يسلمون من خلال الإنترنت، يسلمون من خلال المساجد، من خلال أصدقائهم، لكنهم ما يذهبون للحكومة يقولون نحن أسلم، أنت قلت منهم إلى بلجيكا. كان بعمل محاضرات في بعض المراكز الاسلاميه اطلعت على احصائيات الحكومه تقول انه في عام 2025 سيصبح الاسلام هو الدين الاول في بلجيكا تخيل كذلك يا جماعه في هولندا كذلك في فرنسا وربما تراث انتوا اعلم مني لحالها دراسه يا جماعه في عام 2006 فقط نشرت احدى الـ نشرت الـ الـ الـ الكنيسه الارثوذكسيه عنده في مجلتها ان يرودا ودين الحق ليش ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله انتم وفقر الله تعالى نحن واياكم الى دين هو اسرع دين انتشاره هو الدين الذي فيه التفصيلات لو تاخذ الان الى الدين المسيحي الى الدين اليهودي الى الدين البوذي الدين الهندوسي ترى ما في عندهم احكام الوضوء احكام الطهاره كام انتقاد الطهاره اذا ما تجد الماء تتيمم بدال الماء اي طيب كيفيه التيمم كيف المراه تجد احكام فقهيه مفصله تتعلق ب بامورها الخاصه هذا ما يوجد في هذا الدين يا جماعه حتى اذا تاملت وجدت ان المساجد عندهم تبدا تكثر والكنائس تقل وهذا موجود الان في اوروبا انت اذا اقتنعت بدينك انك على دين حق مثل ما قال الله تعالى فتوكل على الله ليش إنك على الحق المبين وأحيانًا رب العالمين يحدث على الإسلام مشاكل حتى ينشر الإسلام أكثر واحد من الأخوة قبل يمكن خمس سنوات يقول التقيت باثنين أمريكيين في الحج فأعمارهم القريب من الثلاثين دائمًا نحن إذا التقينا بشخص غالبًا أوروبي أو أمريكي أول سؤال نسأل نقول كيف أسلمت ما قصة إسلامك؟ فسألهما قال كيف أسلمتما؟ قالوا والله نظر واحد إلى الثاني وضحه قالوا أسلمنا على يد بوش كيف أسلمتوا على يد بوش؟ قالوا والله أسلمنا على يد بوش قال كيف أسلمتوا على يد؟ قالوا نحن كنا من شباب الشوارع مخدرات وكذا ما ننظر في الأديان ولا نرتبط إليها يقولوا عندما وقعت أحداث 11 سبتمبر ويعني واحتزف لها أمريكا. جعنا ننظر في التلفزيون إيش اللي حصل، وإذا باش يخدم، وذكر ضمن كلامه كلمة إسلام مرة أو مرتين، يقول أنا وصاحبي كلنا يعني من من عيال الشوارع والله ما عمرنا سمعنا بالإسلام، يقول فلما قال إسلام إسلام مرتين ثلاث، قلنا يا خيانت، فهمت إيش معنى الإسلام؟ قال لا أنا فهمت كل الكلام اللي كلمة إسلام هذه ما أدري إيش معنى، يقول ما تخلنا نت، كتبنا إسلام، إيش معنى إسلام؟ يقول وإذا الإسلام دين إيش دينها اللي بوش يعدي يتكلم عنه يقول ودخلنا وإذا فيه تعاريم أجبتنا يجب أن تقول روالدك لا تسرق لا تزني لا تشرب خمر لازم تحسن إلى جارك لا تتعرض للفتاة القصاب الذي تحرش بها لا تز لا لا ت تبع... لا تأخذ زوجتك لا تأخذ زوجك تصدق على الآخرين ساعدهم الابتسامة تأخذ عليها أجر تكتز في في وجه قريب والفقير والمسكين كانت تكتز في وجه الكبير والغني ويقول فاعجبنا هذا هذه الشعار اعجبنا يقول ف لما وجدنا ذلك بحثنا عن اقرب مسجد فذهبنا الى ذلك المسجد ودخلنا بالاسرار وابشر بنحن اليوم انا وصاحبي كلانا وصلنا فانا اقول يا جماعه نحن امام ديننا ولله الحمد يزيد ولا ينقص وان ذهبت الى اي دوله في العالم تجد أن الإسلام لو تسأل أي واحد كيف تمسك الناس بالدين كيف بانم عيد لو جد أنه ما يتدور إليه مصر لكن سؤال جاء هل إحنا مُقتنعون بالإسلام هل أنت مقتنع بدينك اللي أنت عليه أم أنك فقط الله على مصر بلاجئ إن شرط مسلم ولا لأن أمي وبي مسلم طيب بس ما عندك اقتناع أن الله تعالى هو المستحق للعبادة أن الإسلام جاءك به الطاعات ولهاك على الرداء وان الله تعالى لما دعاك الى الصلاه الصلاه لها فانا تاثيرها في حياتك وفعلا لها راحه في قلبك ولها وجود يا اخي بنذكر والله يا جماعه مره كنت ادرس اللغه الانجليزيه وكان اللي يدرسني استاذ امريكي ف اسمه ليس اسم عربي فانا ما كنت ادري انه مسلم يعني شابه عن كلامه بشكل انه مسلم فقلت كيف اسلم ذكر لي قصه اسلامه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 تاتي وتدبطك على مدى النساء وتترك في الصلاه لكنها ترجع وتدخل يقول فامي بعد اسبوعين وثلاثه ان سكتها قالت انت مسلمه ولا لا قالت نعم انا انا لست مسلمه قال طيب ايش تاتين تصلي معنا في المسجد قالت انا ما اصلي قل لي لماذا تفعلين قالت انا عندي حقيقه مشاكل وانوع من الاكتئاب وضيق الصدر واحس هكذا ببعد عن سعاده تجربت عددا من العلاجات ولا استفدت شيئا ثم بعد ذلك لما يعني رايت ان ما في علاج نافع لي كنت خلاني اجرب الاديه فجربت جميع الاديه والمعابد حتى جئت الى مسجدكم وصرت لما اسمع خناء القسيس امرض طب انا تقصد قراءه الامام دقولنا اسمع علاء القسيس ابصط واشرب براحه شديده ولما اقبل الارض مثلكم هي تطلب لبوس الارضيا لما اقبل الارض مثلكم احس براحه شديده فتستمر معي هذه الراحه لمده 4 ايام ثلاثه ايام ثم تذا فادي واخذ حبه ثانيه في كل اسبوع فقالت لها امه سبحان الله انت تجدين الراحه اذا صليتي بين يديك وانتي تعبدين غيره فكيف لو عبدتيه وحده لا شريك له كيف تكون راحتك بلا شريك انها تكون اعظم فاتذكرت مره في الرساله يا جماعه اليوم ولله الحمد اعداد كبيره ليس من عامه المسيحيين بل حتى القساوسه انا مره كان يدرس معي شخص فرنسي في فينيسيا فقام يناقش عن الاسلام قلت انا ساسالك سؤال قال نعم قلت هل تعرف قساوسه دخلوا في الاسلام قال يس طبعاً هو أنا ما أعرف برسله هو ما أعرف عربي ما ترينا نتكلم إنجليزي فقال لي نعم قلت طيب مثلما قاريوس هذا أمريكي بيلان بيلكس هذا بربيني عدريت ثلاثة وأربعة كانوا قساويسان يعني شيوخ في النصرانية وبعدها صاروا مسلمين قلت ممتاز طيب أحد شيخ واحد مسلم تحولنا مسيحي قال والله ما أعرف قلت دبر كل يوم يا صاحب قالنا أرب كرطير ليش أنتم مسيحيين يتحولون مسلمين ونحن مسيحيون أنا ما يتحولون مسيحيين ليش؟ وكذلك يا جماعة إلى اليوم إلى اليوم ترى أعداد كبيرة يا جماعة في أمريكا قرأت بعض التقارير عن عن أمريكا تقول إنه بكل سنة هاي تقارير رسمية يدخل على يقل عن مئة ألف في الإسلام هذه هذه أرقام تحكي يعني ليست ليست شيء عادي وبعدين عد... بعدين لديه كورونا في الاسلام ناس مجه لما كنت في هولندا في في مدينه سااراهاي لا لهايئه اللي فيها محكمه العدل الدوليه فوري حقيقه محكمه الضوء اللي باعكم العدل فجلست مع احد الاخوه ابو مغربي وامره هولنديه وهو مولود في البلد ويتكلم اللغه الهولنديه بطلاقه فتحدثت معه عن الاسلام يعني كيف عدد المسلمين هو مسلم يعني فقال لي يا شيخ الاسلام منتشر بقوه لذا وجدت انه منتشر بين اساتذه الجامعات يقول انا بنفسي عندي في كل احد في كل سبت بالليل درس لسبعه تكاتره في جامعه الاغاث المصري لكن صار له خمس سنوات ما احد ادري عن اسلام يخدمونا اسلامه من اي يعني طيب يقول لكن احضرون عندي درس في كل اسبوع درس دين اذا يا جماعه مثل ما قالوا توكل على الله انك على الحق المبين انتم يا جماعه على دين وفق الله تعالى له اباءه لله الحمد وطالب الله تعالى منا ان نلتزم بكل الشرائع الاسلام واقلع يعني لما تاجي عند الامور التي اباح الله شرب الماء او حرم الله الشرب اباح الله تعالى ان نشرب الماء ولا والحليب وعصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الموز وعصير المشمش والاناناس والله ليش يا ربي حرمت الخمر بالذات ليش ليش يا ربي لما نصنع عصير عنب وي يجوز بشربه لما يبقى كم يوم ويتحول خمر حرام يشربه ليش يا ربي اذا نظرت وجدت ان كثيرا من المشاكل التي تقع مشاكل زوجيه مشاكل طلاق مشاكل مضاربات حوادث السيارات كلها تقع بسبب الخمر والله رأيت مقطع مره في الانترنت وموجود الان في اليوتيوب لو تبحثون عنه وايضا كان طلعت في حلقه لي عن عن الخمر في برنامج قصصي كان في كأس خمر موجود وجاءت مجموعة من النحل تطوف حوله إحدى هذه النحل شبهة من وقعت على الأرض اجتمع النحل كله أخذ يضربها حتى مات تخيل اجتمع النحل يضربه موجود في اليوتيوب بقدر نحل سكرى وشوف كيف كيف كيف كانوا به يعني ليش أرضى الله بالخمر لأن لأن فيها يعني الله ما بين وبين عداه يعني الله في الحياه لا الله تعالى يعني جل وعلا تمات تفضل علينا بانواع المتع لكن لان الخمر ضار يا فهد شنو يعني ليش الله حرم اكل لحم الخنزير ليش الخنزير بالذات طيب ناكل لحم دجاج كلو لحم بط كلو لحم نعام كلو ناكل لحم غنم لحم شيال لحم غزال لحم جمل لحم بقر كل كل الانواع غير المحرمه الا الخنزير لا تاكله يا عبد ليش يا ربي نجي تقول خنزير فيه لحم كثير في شحم ويلتقط كثير نعم لكن إذا نظرت في المظارات المتراكبة الظارات الظارات على الجسد المتراكبة على أي لحم خزيث تقول بعدها يا رب لتفهم أنك حرمت وعلي يا جماعة الرب ما بينه وبينك عذاب لا يحرم عليك خاره لا يحرم عليك أي لحم خزيث تركوا المكياج. المكياج حكي لله. للماركة هذه سووا ما ما تسر عن هذا. دائماً إنسان عند الموت يتكلم بأهم شيء. السؤال ما هو الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمني وهو يموت؟ إيش كان يقول يا جماعة؟ إيش كان يقول؟ كان يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة وما بركة إيمانكم الصلاة،, الصلاة حتى ما عليه صلاة ويودد الصلاة الصلاة. ليش يا أخي؟ لانه يعلم الصلاه يا جماعه هي الحبل الممدود بينك وبين رب العالمين انت لما تاتي وتقع هذا الحبل انا مره كنت محاضره في الاردن وعزمني واحد على غدا وجلسنا مع بعض تكلمت كلمتين عن الصلاه فواحد منهم قال لي يا شيخ انا اريد اني اعطيك قصتي مع الصلاه قلت تفضل اعطني قصتك فقال لي يا شيخ انا لما كنت شاب كنت شاب اسعد اسعب يعني يعني داشر انت تسمونه داشر ولا ايش يعني صايع كذا يعني غير ملتزم يقول لك اني كنت اصلي واصحابي لا يصلوا ايش اسمها تهامل عامل عامل يعني هذا كان فاضي برصه برصه يعني خربان جدا جدا ف يقول يا شيخ قلت هاملي واصحابي كلهم هاملين أتجاوز سهام يعني ناس القرآن. الليلة كان لها على ثاني ترميني الشيخ العلوي. إيه الشاهد فيقول دخلت المسجد بصلّي فلما أردتني أكبر وإنا مكتوب حديث طبعاً الحديث طعيك ما هو صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن فحشاء المُكر فلا صلات له. يقول ما أقول في نفسي، لي أنا صلاتي ما نهتك عن فحشاء المُكر. يعني أنا ما لي صلاة تدريبة ليش صار؟ يقول وتركت الصلاة يشاف عشر سنوات. يقول ثم جيت لحضرت مرة جلسة مع ناس. فواحد منهم سألني قال ليش ما تصلي؟ قلت ما أصلي والله أنا أشرب خمر وكذا ما أبغى أصلي. يقول فبعد لي إحنا بيننا وبين الله حبلا. حب الإسمة بر الوالدين. حب الإسمة قراءة القرآن. حب الإسمة والصلاة. يقول لما تأتي وتقطع الحب الأول. إزرت بعدل من الله. بعد الحدث الثاني قرآن. إزرت بعدل يا أخي. خارج الحدث الثاني بينك وبين الله فسخ فيه. يا جماعة اقرأ أول ما يحاسب عليه العبد عمري يوم القيامة الصلاة. لذلك لو الواحد يا جماعة والوحدة يصلي حتى لو وقع في معاصي هنقدر يبقى بينك وبين الله علاقة يا أخي. يعني يبقى الحب بينك وبين الله في عرض. أسأل الله تعالى نجعلنا وياكم من الصالحين. أسأل الله تعالى نجعلنا وياكم من من يحرصون على ديننا رب العالمين، ولي كريم آخر همسة إلى بنات الكائنات. يا قواتي، من أهم الأمور التي جاء بها الشريعة الحجج. على الأقل إذا ما تقدر تتحجبي، على الأقل لو يعني يقلل الإنسان يعني الزينة، يعني مثل ما قال الله تعالى: وَقُلْ مُمْنَاهُ الظُّنُّ النَّبْصَارِينَ خَطَرَ الْخُرُوجَ أَنْتُمْ مَغْرُوْفُونَ وَلَا يُكْذِنَ زِنَةَ حُنْدٍ. طيب أنا أسألكم سؤال. يجوز الان واحد من الشباب ياتي للجامعه وهو لابس كاد وهو مصلح شعره وكذا ولابس شورت ويجي للجامعه ليش؟ لان فكره يصير صح صح ولا لا يا شباب؟ يصبح لما تشوفها الفتاه طبيعيه اجعلوا وافي الذكر الانجذاب الى المنتوج والانجذاب المنتو المنتو الى الذكر لا تبقى في بلد سام حتى بكل المخربات فنقول يا ابني ما يجوز بس هلبس قال ليش؟ أخي أنت هكذا تبدي يعني ما يفتنو الفتيات بالنظر إليك هرب عليك كذلك الفتاة التي تلبس بصنّية ما أو الفتاة اللي يعني تتجمال وتخرج شعرها وكذا هذا كله حتى لو شاه نظر إليها ثم يعني مثلا يعني صارت غريزته ثم ربما وقع في ما يقع فيه بعد ذلك ربما كسبت من الإثم أنا أقول والله يا خواتي يا بناتي أنا أحبلكن الخير وأنا. يعني اعتبر الاخوات مثل البنات يعني انا بنتي بالجامعه سلتانيه وثالث جامعه ف يعني واحد بيثق كل وقت اتكلم كما اتكلم مع اخوها احرصي يا بنتي على حجابك احرصي يا بنتي على صلاتك احرصي على عفتك كلما تمسكت بالمرابع عفتها زادت قدرها عند حتى عند الرجل الذي ينظر اليها يشعر انها هذه امراه يعني لها لها طبع اسال الله تعالى نحفظكم ونبارك فيكم واسال الله ان يحفظ تونس من كل شر والله إن حب هذا الغلد الطيب العريض إنه يجري في دمي وفي دم كل الناس، فاسأل الله أن يحفظ تونس من كل شر، واسأل الله أن يوفقكم وأن يجعلكم بناتا لهذا المجتمع، فاسأل الله أن يبني فيكم المجتمع وأن ينفع وأن, وأن يرزقكم رزق الحلال الواسع، بارك الله فيكم وأشكر لكم على التضور، وصلوا على النبي. ات ارجو الهدوء ويعني يعني يكون هناك نظام في الخروج من المدرج وايضا الحمد لله اريد ان اسوق كلمه هذا دليل على ان هذه البلاد رغم سنوات التعليم ما زالت تحب دينها وهان العدد دليلا على ذلك ذات المواقف سبحان الله والحمد لله مكان الشيخ عنده محاضره في